جرح جديد يستفيضك الله هيتها الام الاغاريه لقد فتت الاعداء وكبادكم ومزق احشاءكم احبابنا اني اغالب حسره مشموبه على اللسان اتجلد نظرات عيونكم تعذبني عيشي يطيم ولا جفوري ترقد تجري دماء الأبرياء على الترى نهراً وعالمنا المخدر يشهد أواه من نار نحس بحرها لما يرى قدم ويهدم مسجد يطيم جرح جديد يستفيض به الدم ومراجل الكفر الأثيم تضرمه جرح جديد قد أسال دماءه حقد بتجديد المجازر مغرم جرح مرير غير أن رجالنا ما عاد فيه من يحس ويرحم أفضان يا جرحا تلفع بالردار حتى أقيم على ثراب انت دى يا حتى توا من اسامه الانجمو سيف القطات اليوم اش هرحضه وعلى ما يفل ويحسم صليم بها فأنشب سهمه أواه مما قد جنت كل أسهم قد أثبت طعنات في أحشائها فغدت إن يذيب شك وهدموا قد كشر الكفر اللعين بنابه وافتر ينهش لحمها ويقسم إني أراها تبعث الصيحات في بِالرَّدَا وَالرِّفْقِ دَاجٍ مَاتِمٌ <تصفيق> إِنِّي أَرَاهَا تَسْتَجِيرُ مِنَّا فَلَا تَلُؤُ سَكُمُوا وَلَا والقيد قيد أدهم يا مسلمون نداؤها شق الفضاء يرنو إلى صوت يجيب ويقدم يا مسلمون جئنا او ما لكم قلب لا يتالم قوم فقد لك الصليب جراحا وغدا على لنصر المسلمين أعزة ولتقدموا إن كان فيكم مسلم قوموا لنصر المسلمين أعزة ولتقدموا إن كان فيكم مسلم وَ تُتُتيِم إ كَ فيك